الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته نبدأ في هذه الليلة أيها الأحبة في الكلام على المعاني والهدايات التي تؤخذ من هذه السورة الكريمة سورة الفاتحة وسيكون الكلام في هذه الليلة إن شاء الله مختصاً بالفوائد الفوائد العامة التي تتصل بهذه السورة ثم نشرع بعد ذلك إن شاء الله استخراج الفوائد والهدايات من كل آية منها إن شاء الله ولا بأس ان شئتم أن يكون بعد كل مجلس دقائق أستمع منكم إن كان لديكم إضافات وهدايات واقومها. يكون ذلك إثراء للموضوع ومشاركة منكم وايضا يكون ذلك تقويما وتدريبا عمليا على التدبر أيها الأحبة كثيرا ما نسمع هذه السورة سورة الفاتحة في كل ركعة نقرأها في الفريضة وفي النافله. وفي كثير من الأحيان نجد أن السامع أو القارئ لربما يتطلع للسورة التي بعدها ولربما يتطلع إلى الدعاء دعاء القنوت إذا كان ذلك في الوتر أما هذه السورة فقل من يتطلع إلى الهدايات والمعاني التي احتوتها عند سماعه لها مع أنها أم القرآن وهي السبع المثاني والقرآن الذي اوتيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما سياتي فيذهب الوهم ايها الاحبه الى تطلب التدبر لما بعدها وكانها بمعزل عن ذلك كله مع ان هذه السورة اولى سور القران بالتدبر وقد حوت جميع موضوعات القران لمن تدبرها، فكيف يكون هذا الإعراض؟ بل ربما نجد للأسف أن بعضنا يستغرب لو أن احدا من الأئمة افتتح صلاته فقرأ الفاتحة فخشع ما وجه هذا الخشوع؟ خشوع في الفاتحة؟ إن لم يكن الخشوع في الفاتحة أيها الأحبة فأين يكون؟ كيف لو كان هذا الخشوع في قراءة سرية، يعني في الصلاة السرية، أليست القراءة في الصلاة السرية تتدبر ايضا ويطلب فيها ذلك؟ فلماذا هذا التعجب؟ ولا زلت أذكر قبل سنوات صليت بجوار رجل معروف، فبمجرد ما رفع يديه. بتكبيرة الإحرام بدأ يرتجف من أعلى إلى أسفله يرجف بصورة لا يمكن أن تكون متصنعة يرتجف بمجرد التكبير أول ما كبر إلى آخر الصلاة وهو يرتجف تعجبت وقبل أيام صلى بجوار رجل كبير في السن في المسجد النبوي وإذا بالرجل بمجرد ما كبر اشغلني في صلاتي لكثرة اضطرابه واضطراب أعضائه فيها من الخشور والبكاء بمجرد ما كبر مع الزحام إلا أنه يبدو أن نفسه قد ارتاضت على هذه الحال فهذه السورة أيها الأحبة حرية بالتدبر وأن مع الهدايات التي في مضامينها تأملوا حسن الافتتاح وبراعة المطلع والاستهلال لكتاب الله عز وجل حيث رتب هذا الترتيب فافتتح بهذه السورة الكريمه كلام أهل العلم في ترتيب السور في القرآن هو توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه اجتهاد من الصحابة راعوا فيه ما عرفوا من غالب حال النبي صلى الله عليه وسلم وقراءته بصرف النظر هذه المصاحف التي أجمع عليها المسلمون أولها سورة الفاتحة هذه السورة التي لا تتجاوز سبع آيات وآياتها ليست بالطويلة قد اشتملت على جميع مقاصد القرآن وافتتحت بجوامع الحمد والثناء والتمجيد لله رب العالمين اول هذه السورة على القول بأن البسمله آية منها بسم الله الرحمن الرحيم افتتاح هذه السورة باسمه تبارك وتعالى المقرون بالرحمن والرحيم كما ذكرنا في الليلة الماضية أو أن ابتداء هذه السورة كان مفتتحا بالحمد على القول بأن البسمله ليست بآية منها فهذا حمده والثناء عليه بما هو أهله ووصفه بما له من الأوصاف الكاملة وأحسن ما يفتتح به الكلام الحمد لله رب العالمين افتتح بها هذا هذا الكتاب المضمن بين دفتي المصحف ثم ايضا هذه السوره ايها الاحبه تضمنت في اولها الحمد لله تبارك وتعالى المطلق في الدنيا والاخره الحمد لله وذكر اوصاف الكمال وفيها ايضا للعبد السؤال اهدنا الصراط المستقيم وفيها ايضا لله العبادة له وحده وللعبد الاستعانة إياك نعبد توجه بعبادته إلى ربه وخالقه جل جلاله ويستعين به على امور الدنيا والآخرة فحق الرب كما يقول شيخ الإسلام الحمد والعبادة وحده لا شريك له وهذان حمده وتوحيده يدور عليهما جميع الدين هذا حاصل كلام شيخ الاسلام رحمه الله الحمد والتوحيد يدور عليهما جميع الدين الحمد لله اضافه اوصاف الكمال له رب العالمين هذا ثناء باعاده الحمد ثانيا الرحمن الرحيم مالك يوم الدين هذه اعاده ثالثه فذلك التمجيد إياك نعبد هذا التوحيد والاستعانة وإياك نستعين فانظروا في شقها هذا الذي يتعلق بالرب تبارك وتعالى كيف انتظم جميع أمور الدين بالحمد والتوحيد الشق الأول كما سيأتي في الحديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين يعني الفاتحة فهذا شقها المتعلق بالرب تبارك وتعالى قد انتظم الدين كله ثم أيضا تأمل كيف أن الله تبارك وتعالى قابلها بجميع القرآن ولقد آتيناك سبع من المثاني والقرآن العظيم باعتبار أن السبع المثاني كما هو معلوم إلى الفاتحة والقرآن العظيم باقي القرآن فيكون ذلك من عطف العام على الخاص مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنها بأنها السبع المثاني والقرآن العظيم الذي اوتيه وهذا أبلغ إذا كانت هذه السورة بهذه المثابة سواء قيل إنها تقابل القرآن سبع من المثاني والقرآن العظيم أو قيل بأنها هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أتيه النبي صلى الله عليه وسلم لأنها متضمنة للحقائق الكبرى التي هي مقاصد القرآن فهي مضمنه فيها ومن أراد شرح هذه الجملة فليقرأ تفصيلا طويلا للحافظ ابن القيم رحمه الله في مثل مدارج السالكين كتاب مدارج السالكين وذكر هذا في مواضع أخرى بل هذا الكتاب من أوله إلى آخره في ثلاثة مجلدات وفي بعض طبعاته يصل إلى خمسة مجلدات هو في منازل إياك نعبد وإياك نستعي هذا الكتاب الحافل فأدخل فيه قضايا التوحيد بأنواعه وأعمال القلوب من أولها إلى آخرها كل هذا داخل في قوله إياك نعبد وإياك نستعين فهذا كله حينما نتأمل وننظر فيه يبين لنا عن عظمة هذه السورة ومكانتها ومنزلتها وتأمل كيف تكون هذه السورة تخليصا من الشوائب والأرجاس والأدناس بأنواعها التشبه محاكاة الكفار مثلا في هذه السورة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فيسأل ربه دائما أن يهديه الصراط, الصراط المستقيم وأن يجنبه صراط أهل الغضب الذين عرفوا الحق وما اتبعوه ويدخل في ذلك دخولا اوليا اليهود وكل من عرف الحق فاعرض عنه فله نصيب من هذا الغضب اهل الغضب واهل الضلال يقابلونهم هؤلاء ضلوا من غير علم فكل من ضل عن الحق بغير علم لجهله فله نصيب من ذلك الجهل الذي يكون بسبب تفريطه بمعرفه الحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا كان العبد يقول هذا في كل ركعة دين الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم فكيف يتشبه بالكفار في هيئته وصورته في كلامه في أفعاله ومزاولاته في أكله وشربه ونومه ويقظته في عاداته يتشبه بالكفار بمشاركتهم باعيادهم البدعية وفي مواسمهم التي مبناها على الخرافة والضلال وكذلك أيضا يتشبه بهم في وثنياتهم ويحاكيهم في ذلك تحت أسماء مختلفة من معالجات الروحية أو غير ذلك مما يتوهمه المتوهمون فالمؤمن لا يحاكي أعداء الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين واليوم كما نشاهد واقع الأمة النساء الرجال الشباب في محاكاة الكفار ماذا يلبس نساؤنا ما هي الأشياء التي نؤثرها أو يؤثرها شبابنا وفتياتنا ما هي التقليعات التي يصيحون؟ شيطان في أقصى الغرب أو الشرق بها ويرفع عقيرته ويجد الأتباع الكثر من ابناء المسلمين يتبعونه فيظهرون في أفعال مشينة وهيئات قبيحة لا يمكن أن يقبل بها ذو ذوق سليم أو فطرة صحيحة فضلا عن أهل الإيمان والدين والتوحيد والعقيدة الصحيحة أصبحنا نتسول أيها الأحبة حتى الكوريين أصبحنا نتشبه بهم وهذا آخر ما كان يتوقع في الهيئات والصور أشكال حتى الخلقه عمليات تقبيحية لتتحول هيئة الرجل او الفتاة إلى صورة تحاكي أولئك ليكون ذلك تغييرا لخلق الله تبارك وتعالى وهكذا أيضا أيها الأحبة يؤخذ من هذه السورة التي هي فاتحة القرآن الإيجاز في الفواتح والمقدمات فاتحة مختصرة مشتمله على حقائق ومقاصد القرآن الكبرى في سبع آيات سبع آيات فمقدمات الكتب مقدمات الخطب لا يصح أن تكون طويلة تستهلك وتستنطف نشاط السامع أو القارئ ثم بعد ذلك يفتر حينما يصل الخطيب أو الكاتب إلى موضوعه الأساس لا يصح مثل هذا التطويل وليس من البلاغة والفصاحة في شيء لأنه يورث السآمة والملل لدى السامعين تطويل المقدمات فيطول انتظار المقصود فيكون ذلك من العي الذي يقع فيه هذا المتكلم أو الخطيب فبمقدار ما تطال المقدمة يقصر الغرض ويحصل الانقباض لدى السامع أو القارئ كما يقول الطاهر ابن عاشور مقدمة قصيرة فاتحة قصيرة للمصحف ولكنها في غاية البلاغة وهي حاوية لمقاصده كذلك أيها الأحبة انظروا في مضامين هذه السورة الكريمة حمد نفسه تبارك وتعالى وعلل ذلك بأنه رب العالمين فهو مستحق للحمد لا يخرج أحد عن ربوبيته في العالم العلوي ولا العالم السفلي ونحن من جملة هؤلاء ثم بعث الطمأنين في نفوس عباده بأنه الرحمن الرحيم فربوبيته كما سيأتي مبنية على الرحمة وليست على مجرد العسف والقهر والتسلط بعيدا عن الرحمة الرحمن الرحيم ثم أخبر أنه مالك يوم الدين إذن هو رب العالمين ووسط الرحمن الرحيم بين الربوبيه العامه لجميع الخلق وملك يوم الدين يوم القيامة فهو لما دونه أملك من كان يملك ذلك اليوم الذي لا يدعي فيه أحد الملك لمن الملك اليوم لله الواحد القهار فإذا كان يملك ذلك اليوم فهو لغيره لما دونه أملك فوسط الرحمن الرحيم بين ربوبيته العامة وملكه ليوم الدين فإذا كان هو الرب للعالمين وهو مالك يوم الدين فأين المفر؟ لكن هذا الرب المالك رحمن وهو أيضا, وهو أيضاً رحيم فجاء بهذين الاسمين الكريمين الدالين على صفة الرحمة أبلغ الدلالة وعرفنا ما في الرحمن من أوجه الدلالة البليغة على معنى الرحمة لأنه عدل به عن نظائره كما ذكرنا في الليلة الماضية في بنائه وكذلك أيضا الرحيم على وزن فعيل صيغه مبالغة فإذا عرف العبد هذا عن ربه تبارك وتعالى اطمأن قلبه إلى هذا الرب المعبود وسكنت نفسه إليه وانقاد إليه بكليته ربنا الذي نعبده هو رب العالمين من يخرج من ربوبيته وقهره وتسلطه وهو أيضا مالك ليوم الدين يملك ذلك اليوم الذي لا يدعي فيه الكل خاضع فهو يملك الدنيا والآخرة وهو رحمن رحيم إذن نتقلب في الطافه ونقبل عليه ونسأله رحمته ونتوجه إليه بكليتنا وتتعلق قلوبنا به دون ما سواه فهو رحيم بنا هو ربنا وهو مالكنا إلى من نتوجه إن لم نتوجه إليه تبارك وتعالى فهو الذي خلقنا وأوجدنا وهو الذي هدانا وهو الذي أخبرنا أنه رحمن رحيم، هذه الصورة تأشر القلوب أيها الأحبة وتشدها تجذبها إلى ربها وخالقها جل جلاله إذا قرأ الإنسان مثل هذا وخشع وتأثر ألا لا يستكثر ألا يستغرب مثل هذا أبدا والله أبدا يكون العبد منقادا لأوامر الله عز وجل مستجيبا لأنه يتعامل مع سيده ومالكه الرب والمربي بالنعم الظاهرة والباطنة والمدبر له والمربي تصرف في جميع شؤونه هو الذي يملكه ويملك غيره ويملك كل الحاجات والأملاك التي يتطلع إليها هذا الإنسان يملك الهدايه والعلم ويملك الدنيا والآخرة كل ما تريد فهو ملكه تريد علما تريد رزقا مالا ماذا تريد وهكذا ايضا تاملوا في هذا الحديث الذي اشرت اليه انفا قسمت الصلاه بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سال فاذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي قال الرحمن الرحيم قال اثنى علي عبدي فاذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي وعرفنا أن الحمد إضافة أوصاف الكمال لله وأن الثناء بإعادته ثانيا كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وليس الحمد بمعنى الثناء وأن التمجيد يدل على الكثرة كثرة فجاء في الثالث مجدني عبدي مالك يوم الدين فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل هذا وعد من الله تبارك وتعالى فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم إلى قوله ولا قال الله هذا لعبدي ولعبد ما سأل صور هل نستشعر نحن نقرأ هذا اهدنا الصراط المستقيم أن الله يقول لك ما سألت لك ما سألت فكيف يتطلع بعد هذا العبد أو وهو يقرأها وهو متشبه بأعداء الله يحاكيهم ويعجب بهم ويثني على كمالاتهم وأخلاقهم في زعمه ونظره ويرى أنهم القدوة والأسوة الكاملة في كل شيء ويؤثر الإقامة بين اظهرهم ويقدمهم ويفضلهم على المسلمين أذا لا يكون أيها الأحبة لمن عرف هذه الحقائق في سورة الفاتحة حينما يستشعر العبد أنها بهذه المثابة على نصفين نصف لله نصف للعبد ويتأمل ويتذكر أن الذي علمه ذلك هو ربه تبارك وتعالى وأمره أن يدعو به وأن يكرره في كل ركعة وأنه قد ضمن الإجابة لمن يكون داعيا بهذا إذا أحضر قلبه فكيف مثل هذا يزيغ وينحرف والأساس الذي عليه الفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة هو الهداية إلى الصراط المستقيم فنكرر هذا في كل ركعة فرضا ونفلا في الفريضة النافلة لأننا أحوج ما نكون هذا أعظم الحاجات أن يهدى العبد إلى الصراط المستقيم فإذا أردنا أن نعرف الأولويات أيها الأحبة في حياتنا أن نضع الأمور والاهداف الاستراتيجية كما يقال ما هي اهدافك الاستراتيجية ما هي وظيفة زوجة سيارة الاهداف الاستراتيجية الهداية الى الصراط المستقيم لزوم الصراط المستقيم ظاهرا وباطنا هذا رقم واحد وهذا الذي يكرر في كل ركعة لا يوجد شيء يكرر في كل ركعة سوى هذا تحقيق العبودية لله عز وجل وهذا لا يكون إلا بالاستعانة به فهذا كله أيها الأحبة يحتاج إلى ان يقف الإنسان معه وان يتبصر به وان يتامله كذلك أيضا نحن نمد الأيدي نعاهد الرب تبارك وتعالى في كل ركعة اياك نعبد واياك نستعين فينبغي أن تكون الحياة من أولها إلى آخرها ما بين الحمد فتلهج الألسم بحمده وذكره وشكره والثناء عليه بدل من أن تشتغل بالمخلوقين إلى آخر ما ذكر الله في هذه السورة غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم نؤمن بعد ذلك وليس هذا منها أنا أقول آمين استجب يا رب فهذا العهد الذي يطلقه العبد ويتفوه به ينبغي أن يقف عنده وأن يلتزمه وتكون حياته من أولها إلى آخرها ما بين الحمد وسؤال الهدايه إلى الصراط المستقيم هكذا أيها الأحبة ايضا حينما نقول في هذه السورة مرددين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم ألاحظ صيغة الجمع هذه نحن نعلن أننا عبيده تبارك وتعالى ونسأله الهدايه إلى الصراط المستقيم ونستعين به على حاجاتنا وأمورنا الدنيوية والاخرويه ونعلن فقرنا وحاجتنا وننخلع من النظر إلى ذواتنا وقدراتنا وإمكاناتنا نحن عبيد وفقراء إلى هدايته. اهدنا الصراط المستقيم ونحن عاجزون عن تحقيق شيء لأنفسنا نستعي وإياك نستعين عبيد وفي حالة من العجز فنستعين بالله عز وجل فإذا حصلت لنا الهدايه لا يحصل لنا معها زهو لأن الذي هدانا هو الله إذا حصل لنا شيء من العلم أو العمل أو حصل لنا شيء من حطام هذه الحياة الدنيا نحن عبيد ونستعين به تبارك وتعالى ونسأله دائما ان يهدينا لأن علومنا قاصرة وأفهامنا قاصرة إذا كان الإنسان بهذه المثابة مهما بلغ علمه وقدراته وعقله وذكاؤه وفهمه لأنه لا يمكن أن يقول عقلي يرشدني أو مالي يسعفني أو عشيرتي تنقذني أو نحو ذلك مما قد يقوله القائلون وإنما ينخلع من ذلك كله فيكون متجردا فقيرا لا يلتفت إلى نفسه طرفة عين لئلا يخذل كن دائما يسأل ذلك لا سيما الهدايه واخيرا هذه السورة أيها الأحبة تضمنت أصول الاعتقاد والتصور الشرعي للقضايا الكبرى والوجهه التي ينبغي ان يتوجه اليها العبد في حياته كلها وما يصير اليه في الاخره كل ذلك مضمن فيها فحق لسوره كهذه ان تكون صلاه العبد الذي لم يقرا بها ان تكون ناقصه او باطله والله تعالى اعلم توقف عند هذا ان شئتم تشاركون فلا باس تفضل لا لا هذه السبع الطوال قطعا السبع المثاني هي الفاتحه جاء تفسير ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هي السبع المثاني فلا يعدل عن هذا إلى غيره. نعم، نعم، أي نعم. يسأل عن تقديم لفظ الاسم الدال على الإلهية على الاسم الدال على الروبوبية. الحمد لله رب العالمين تذكر رؤية الإلهية أولاً. وقلنا ليلة الماضية بأن الإلهية متضمنة لي. الربوبية فصفة الإلهية أوسع الصفات والربوبية مضمنة فيها فهو إلههم وربهم ومليكهم سيأتي الكلام على هذه الجزئيات إن شاء الله نعم سبع آيات كيف لو كانت البسملة ليست آية والكلام في قوله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فهل هذه آيتان أو آية واحدة فإذا كانت البسمة هي الآية رقم واحد فتلك تكون هي السابعة وإذا كانت الحمد لله رب العالمين هي الآية الأولى تكون ايتان وهذا يرجع والله أعلم إلى القراءات التي مرجعها إلى الأحرف السبعة فقد يكون ذلك آية على حرف وليس بآية على حرف آخر كما شرط في الليلة الماضية وأما المثاني فبعض أهل العلم يقولون من الثناء لأنها تضمنت الثناء على الله تبارك وتعالى أو لأنها تثنى يعني تعاد في كل ركعة ولذلك يوجد في القرآن القسم المعروف بالمثاني وليس المقصود به هنا ما جاء في الفاتحة وإنما لكون تلك السور تثنى يعني تكثر قراءتها ليست كالسور الطوال مثلا ولا من ذوات المئة التي تزيد عنها قليلا أو تنقص قليلا في غير هذا يقول الذي يعرف الذنب يعلم أنه ذنب ثم يفعله هل يدخل في المغضوب عليهم من عرف الحق وتركه بإطلاق هكذا الحق كل الحق فهذا من أهل الغضب الذي يعرف بعض تفاصيل الحق ولا يلتزمها فإن كان ذلك من قبيل الواجب أو المحرم فله نصيب من هذا يكون فيه شعبة من هذا شعبة ولا يقال إنه من أهل الغضب بإطلاق فيه شعبة من ذلك واضح؟ طيب تفضل صحيح بلأ الشيخ يقول لو أن المسلمين يعقلون مضامين هذه السورة اهدنا الصراط المستقيم حيث عرف الصراط فهو معهود معروف فهو يسأل ربه أن يهديه هذا الصراط المستقيم لم يحصل العجاج والانحراف في الاعتقاد او الانحرافات في كما نشاهد في البعد عن الصراط المستقيم بتركه بالكليه أو نحو ذلك تبع الاهواء والضلالات والبدع وما إلى ذلك هذا صحيح لكن المسلمين يقرؤون في كثير من الأحيان دون تدبر العرب والعجب هذا هو الواقع للأسف الشديد وانظروا في حالنا وفي قراءتنا وفي سماعنا للقرآن في تلاوتنا خارج الصلاة وفي داخل الصلاة ماذا يؤثر فينا القرآن إذا كنا نحن نستغرب حينما يخشع الإمام كما سبق إذا قرأ الفاتحة فكيف نحضر قلوبنا ونتدبر في هذه الحال كنا نستغرب أصبحنا مثل الأعاجم العاجم تحدث ولا حرج يفتحون المصحف هؤلاء كثير من الاخيار تجد اسم المسجد أو اسم الولد أو نحو ذلك لظى ما هذا الاسم لظى من اسماء جهنم يقول لك هذا موجود في القرآن خنزير اسم الولد خنزير ما هذا قالوا هذا موجود في القرآن موجود في القرآن وتجد عجايب وغرايب من هذا في الأسماء لأنه موجود في القرآن لا يفقهون حفل افتتاح كلية شرعية والقارئ يقرأ يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون أمام أصحاب المشروع يعني هو ماذا يقصد بهذا يقصد أن يلمزهم أن يغمزهم أن فلما يسأل عن هذا يقال ماذا تقصد يضع يده على رأسه ويقول سبحان الله أنتم هكذا تفكرون نحن نفتح المصحف ونقرأ لا نقف عند المعنى افتتاح أمام أناس قاموا بهذا المشروع وأقاموه يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون هذه آيات تقرأ في هذه المناسبة أبدا ولذلك الأعداء كانوا في غاية الحرص لإبعاد المسلمين الأعاجم عن اللغة العربية تماما لفصلهم عن القرآن فلا ينتفعون وأنا جربت قدمت دورة لدعاة إلى الله لكنهم لا يعرفون العربية فأشفت كثيرا وقلت لهم هذا الكلام لا قيمة له إذا كنا نريد تطبيق العمل للتدبر لأن غاية ما هنالك أنتم تسمعون التفسير المعاني للقرآن فتتدبرون التفسير ولا تتدبرون كلام الله. هذا الذي يقرؤونه في هذه الكتب الترجمات اللي في ادرج المصاحف هي تفسير ترجمة لتفسير مثل التفسير المختصر أو التفسير الميسر. تنقل معاني بحسب فهم المترجم. فهم لا يقرؤون قرآنا. فكيف يتدبرون؟ فهذا حاجز كبير للأسف الشديد. ونحن ايضا أصبحنا لا نفقه كثيرا فيما نقرأ ولا نتدبر والله المستعان طيب بقي شيء نعم من لم يكن ويسأل عن سؤال الهداية للصراط المستقيم لمن هدي إلى الصراط المستقيم في الجملة ساتحدث عن في هذا الموضوع إن شاء الله وسأذكر أنواع الهدايات الداخلة تحت قولنا أهدينا الصراط المستقيم وأننا بحاجة ماسة إليه نكتفي بهذا القدر غدا لا يكون عندنا ان شاء الله مجلس لكن بعد غد ان شاء الله وسيكون الكلام على الآية الأولى الحمد لله رب العالمين فأحضروا فيها ما استطعتم فكروا فيها تأملوا فيها استحضروا معاني هدايات ونسأل الله عز وجل ينفعنا بقرآن